بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أعيم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 سَأَمَا يَححكُمُون مَنْ كََ يَوجُ لِقَ أَ اللَِّ فَإِن دَلَ اللهَّلَ أَد جميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لا غني عن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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 بِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنَ النَّاسُ إِلَّا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 بَأَن جِئْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ تكون ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله وَتَخْلُقُونَ أَفْكَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَشُكُرُوا لَهُ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وما على الرسول إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 12. إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 لا آيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ما بينكم في الحياة الدنيا.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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن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 إنا مزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا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 من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر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 فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من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 نَعْلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 قال حاتل من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين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 جاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون